بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم من يعمده عليك ويهديك سراثا مستقيما وينصرك الله نصراً عزيزاً لقد جاءكم رسول من أفسكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فين ان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن اللهم وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك Alaykum alaykum